وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكون أمركم عليكم غممة ثم قبو ثم قبو إليّ ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أج إن أجري إلا على الله أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم, وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجتنانا في تنعم ما وجدنا عليه آذانا. وتكون لكم من كبريان في الأرض وما نحن لكم بمؤمني.